ومنه شراب ومنه شجر ومنه شجر فيه تسمون يُنبت لكم بالزرع والزيتون والنخيل والأعنب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون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 وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلمون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين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 وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركاء الذين كنتم ويقول أين شركاء الذين كنتم تشاطقون فيهم؟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 سَدُخلوا أَبوات جَهَنَمَ خَالِدين فيها فَلَبِيَ سَمَسُ والْمُتَكَبِّرينَ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقُوا مَا جَأَنَّزَ لَرَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرٌ لَّلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَذَٰلِكَ الْآخِرَةُ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ الدَّارُ لِلْمُتَّقِينَ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا كَمَا يُرَدُّ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاؤُونَ كَذَٰلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ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 افا من الذين مكرو السيئات ان يخسف الله بهم الارض او ياتيهم العذاب او ياتيهم عذاب من حيث لا يشعرون او ياخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين او ياخذهم على تخوف فان ربكم لراؤ ص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 وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ وَمَا بِكُم مِن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ تُم إِذَا مَسَكُمُ الْضُّرُ فَإِلَيْهِ تَجْئُونَ تُم إِذَا كَشَفَ الْضُّرُ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْكُمْ بِرَبْبِهِمْ يُشْرِكُونَ ليكفروا بما آتيناهم فتتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصبا مما رزقناهم تَالَّه لا تُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون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 وأوَحى رَبُّكَ إلَى النَّحْلِ أَنْ تَتَخْذِي مِنَ الْجِبَالِ بُلُوتَ وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِنْ مَا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِّ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِ سُبُلَ رَبِّكِ يُلُوا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلْنَاسِ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 قَرَضَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَا رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَل لَّسْتُم مُّبْصِرِينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ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 لَكِنَّ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ رَحْلِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ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 وَيَوْمَ نَذَعُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْثَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يَخْتَفِتُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا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 إنما يرلوكم الله به، ولا يبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون، ولو شاء الله نجعلكم أمّة واحدة، ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء. ولا ولتسألون ما كنتم تعملون ولا تتخلوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم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 إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون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 من ودعوا بشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أجمعين وهذا لسان عربي مدين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله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 وَأَنَّ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا خَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَابِلٍ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ثُمَّ إِنَّ رَدَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ تَابُ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمَكَ وَأَصْلَحُ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ إِن إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ شاكرا لأن عمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين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 ولئن صبرتم له وخير للصابرین، واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تكفي ضيقهم إنما يمكرون. إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ التَّقوا وَالَّذينَ هُم مُحْسِنونَ